يحمل الهوى دعبان <تصفيق> Ia alam berat, wafatilkan lu, fajar, zahrah. Kenapa kita ia begitu? Helaan, helaan jantung yang tercabut dari alam berat, wafatilkan lu, تعاهد الوفاء وتغير الفكرة تنكرنا وتنسى الجد والإحسان يا نورك يا فينمان حلان ونظنت بك تزعل علي السكرة وفي غبه وزيره تفرت السكان يا لبي لسي طرحة وفي الحطاق كاميرا يا شنون الكتن لا تحل الفتان يا نوم الكتن يا في الجمال حلات عليه وقلمها اندي لكم دسرة تطير في الكرة صفي هل نعد عهد الوفاء وشغير تنكنا وتنسى الجد والاحسان يا في جبال هل تفضل الدم قلبك وتوى نظره فانا لاوجد في حمل الهوى تعبان